بقوله مسألة ليس مباح الترك حتما وذكر الى اخر الأبيات وعرفنا ان هذه المساله في البحث عن كون جائز الترك ليس ليس بواجب وهذا مذهب المتكلمين واكثر اهل الأصول ثم ذكر قول الفقهاء وذكر جماعه وجوب صوم من عذر من حائض مدني في وذكر القول الثالث وقيل ذا دونهما لما ذكر القول الرابع وبلل الخطيب قال عليه أحد الشاعرين هذه اربعه اقوال ثم قال والخلف لفظي بغير معين حينئذ ليس ثمره عمليه تتعلق به بهذا الخلاف وان كان ذكر بعضهم شيئا من فروع المتعلقه به بهذا الاصل كما كما سبق وقررنا فيما سبق أن هذا الأصل ينبني عليه مسالتان ذكر المساله الاولى فيما يتعلق بصوم من عذر كالحائض والمريض والمسافر والمسألة الثانية زادها على صاحب الاصل لم يذكرها في جمع الجوامع وهي التي اشار اليها بقوله قلت وفي هذا الذي زاد على مطلق الاسم مطلق الاسم ليس حتما دخلا قلت زيد على أنه قد زادها المصنف كما قال في مقدمته فهذا من مزاده الناظم على الاصلي ولذا صدره بقوله قلت قال الزركشي تشنيف استرنا المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهج الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لانه يجوز تركه فلا تظنه اهملها بمعنى انه اذا عرف الاصل السابق بما يتعلق بالحائض والمريض والمسافر حينئذ عرف ما معاده فهو اصل واحد فروعه متشابهه الحكم حينئذ يكون ماذا يكون واحدا حينئذ استغنى بمعنى أنه قد ذكر لأن المقام مقام اختصار فاذا ذكر مثالا واحدا لا يحتاج لمثال مثال آخر هذا الاصل اختصارات بما يكتبه اهل العلمين الاصل انهم إذا ذكروا مثالا لم يذكروا مثالا واحدا عنيد لا يعترض عليه بقي وترك وترك الى اخره وانما يعترض عليه اذا ترك اصول أو قيودا أو اركانا أو شروطا أو نحو ذلك وأما امثله فهذا لا يتاتى الاعتراض به على على المصنف لكن السيوطي راى ان هذه المساله مما ينبغي ذكرها فزادها على صاحب الاصلي وان كان كما قال زركشي استغنى بمعنى جعل فيما ذكره غنى عما لم يذكره وان كان صاحب المنهج ذكرها هذا البيضاوي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس ليس بواجب لانه يجوز تركه وكل ما جاز تركه فهو ليس بواجب على الأصل المطرد قال قلت وفي هذا هذا متعلق بقوله دخل وفي هذا قلت ودخل في هذا دخل في هذا اذا جار مجرور متعلق بقوله دخل الاتي في آخر البيت أي دخل في هذا الاصل المذكور أن جائزه الترك ليس بواجب مسألة وهي الذي زاد على مطلق الاسم على مطلق الاسم الذي زاد يعني ما زاد على مطلق الاسم عندنا اسم وعند المطلق الاسم مطلق الاسم بمعنى انه ما يصدق على ادنى ما يعبر عنه بي بالاسم حينئذ نقول هذا يسمى ماذا يسمى مطلق الاسم فاذا زاد عليه شيء ما هل الزائد يعتبر واجبا او لا كما لو امر بي بالركوع والسجود فيتحقق حينئذ الركوع بماذا بتسبيحه مع الاطمئنان حينئذ اذا زاد على هذا صار واجبا التسبيحه مع طمئنينه فهو واجب تحقق الواجب اذا مسمى الركوع تحقق بتسبيحه او لا تحقق بالتسبيح طب لو زاد 100 هذه 99 ما حكمها هل هي واجبه او لا يجوز تركها اولى يجوز تركها اذا ليست بواجب على هذا الاصل على هذا الاصل فكل ما زاد على ما يصدق عليه مطلق الاسم وصار مطلق الاسم صادقا بالأقل بالادنى حينئذ سمينا هذه الزياده نفلا لانه يجوز تركها وكل ما جاز تركه حينئذ يعتبر ماذا يعتبر نفلا لو قلنا بان مسح الراس يجزئ بالبعض وهذا البعض مبهم حينئذ لو مسح كل راسه اجتمع واجب الذي هو المبهم البعض وما زاد على البعض هذا يعتبر ماذا يعتبر نفلا يعتبر نفلا اذا صوره المساله واضحه صوره المساله واضحه حبيبي هذين قال الذي زاد على مقلقه لاسم الذي هذا مبتدا خبره جملة ليس حتما دخل ليس دخل حتم يعني قطعا جزما بأنه ليس بداخل في الواجب بل يعتبر نفلا فما زاد على ما يصدق عليه ادنى لاسم حينئذ نقم تحقق الواجب واذا كان كذلك اين اذا ما زاد عليه يعتبر نفلا وليس به بواجب قال الذي زاد على مطلق الاسم الذي مبتدا وخبره جملة ليس هات من دخل قال السيوطي في شرحه ومن المسائل الداخلة في قاعدة إن جائز الترك ليس بواجب يطلق عليها قاعدة ويطلق عليها أصل يعني هي أصل وهي قاعده والقاعده والاصل بمعنى واحد أو متقاربان كل منهما يدخل تحته فروع فالاصل يدخل تحته فروع والقاعده كذلك يدخل تحتها فروع ولا مانع ان يقال بان الاصل يستثنى منه بعض الاحاد كما أن القاعدة يستثنى منها بعض الاحاد وهو ما يسمى بما شذ عن الاصل أو شذ عن, عن القاعدة ومر معنا في شرح الفرائد ان ذلك لا يطعن في كلية القاعدة بل هي قاعده وهي كليه لا مانع ان قال بانها كليه مع كون بعض الأفراد خرج عن القاعده قال ومن المسائل الداخليه في قاعده إن جائزة الترك ليس بواجب كما بينته من زيادتي كما بينته من زيادتي لانه قال قلت فدل ذلك على أن صاحب الاصل لم يذكره ولم يجعل للسغناء مع كون الصيوت قد اطلع على على كلام الزركشي ينقل عنه كثيرا حتى في هذا الموضع لكنه لم لم يجعل ما ذكره الزركش عله في عدم ذكر هذه المسألة ماذا أنه اعتذار صحيح بل كانه يسدرك عليه قل اولى ذكر هذه المسألة كما ذكر صاحب المنهج قال كما بينته من زياده مسألة الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجبنا عرفنا ما ينطلق عليه الاسم يعني أقل ما يصدق عليه أنه ركوع لا شك ان من سبح تسبيحه واحده فقد ركع وتحقق عنده الركوع ومن, ومن سبح ثلاث تسبيحات حينئذ قد ركع وتحقق عنده الركوع وكذلك من سبح 100 تسبيحه حينئذ نقول ماذا قد ركع وتحقق عنده الركوع لكن القدر الذي يحصل به امتثال الواجب هو الأول فما زاد عليه من الثلاث وزياده والزياده على ذلك يعتبر نفلا بناء على هذه القاعدة وان كان المساله فيها فيها خلاف قال الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لانه يجوز تركه كمسح الزائد على الفرض في الراس هذا اعتبار ماذا اعتبار أن الفرض هو بعض الراس فاذا كان بعض الراس مسحه يعتبر فرضا فمسح الكل حينئذ زاد على الواجب فما زاد على الواجب حينئذ يعتبر ماذا يعتبر نفلا لأن هذا الزائد يجوز تركه بناء على هذا الاصل وتطويل القيام في الصلاه زيادة على الواجب قرأ الفاتحه ثم قرأ شيئا مما يتعلق به تحقيق السنة السنه ما يصدق عليه تحقيق السنة في القراءة بعد فاتحه ايه واحده ايه واحدة على المشهور واذا كان كذلك هنيدي نقول ما زاد على الايه يعتبر نفلا بل ما زاد على الفاتحة مثال الأحسن أن يقال ما زاد على على الفاتحه يعتبر ماذا يعتبر نفلا لأنه جاز أن يقتصر على الفاتحه فيركع كما جاز أن يقتصر على تسبيحه واحدة فيرفع فاذا كان كذلك فما زاد يعتبر نفلا وليس بي بواجب وتطويل القيام في الصلاة زيادة عن الواجب وذبح بعير عن شات واجبة حينئذ نعتبر ما هذا الشا حجمه ليس كحجم البعير فاذا ذبح بعيرا عن عن شات واجبة لنذر او غيره حينئذ يجزئ او لا يجزئ قلنا نعم يجزئ واذا كان كذلك فما زاد عن مقدار الشات يعتبر يعتبر نفلا وان كان لا يتميز ان كان لا يتميز بل صوره هذه المساله فيما لا يتميز فيما يكون متصلا اما المتميز بذات المنفصل كما سيته بكلام الرب ج رحمه الله تعالى انه ليس أنه نفل باتفاق وإنما حصل الخلاف في المتصل يعني التسبيح الأولى والثاني والثالث متصله واخر الركوع متصل باثنائه متصل باوله وهو حقيقه واحده اما المنفصل كما لو وجب عليه إخراج صاع فاخرج صاعين هذا منفصل وهذا منفصل كذلك حديثنا نقول هذا النف الثاني نف المزاده على الواجب يعتبر نفلا به باتفاق وانما لو كانت الزيادة متصلة بالواجب حينئذ نعتبر هذا الزائد على القاعدة وعلى هذا الاصل يعتبر نفلا وفيه خلاف كما كما ذكرت وذبح بعير عن شاته واجبه واخراجه عنها في الزكاه مثلا فهذه المسائل ليست واجبه اذ يجوز تركها وفيها خلاف فيها فيها خلاف قال في التهبيه الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود النفل عند الاربعه عند الاربعه يعتبر نفلا اذا اما الاربعه على ان الزائد فيما هو زائد على ما يطلق عليه الاسم يعتبر نفلا ده ومالك والشافعي واحمد الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود بالمثال تعرف ان صوره المساله متعلقه بماذا بالزائد الذي لا يكون منفصلا بذاته مثال هنا يحدد او صوره المساله تحدد عين الزيادة ما المقصود بها لأن الزائد على قدر الواجب نوعان متصل ومنفصل المنفصل لا خلاف فيه أنه نفل وأما الناق او اما المتصل فهذا الذي وقع فيه النزاع قال الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود النفل عند الاربعه وغيره منهم أكثر أصحابنا الحنابلة لجواز تركه مطلقا وكل ما جاز تركه مطلقا فهو نفل وليس بواجب لانه لا يذم ولا يعاقب على, على تركه وهذه من خصائص الندب كذلك من رسمه وثمرات وخصائص الندب أنه لا يعاقب عناء على تركه وان اشترك مع الواجب فيه في الثواب فكل منهما يثاب عليه الا ان ثم فرقا من حيث العقاب إذا اذا ترك فاذا ترك الواجب عوقب وكان مستحقا للعقاب اما اذا ترك الندب ولكان عمدا هذا لا يستحق العقاب ولذلك قال لجواز تركه مطلقا وهذا شأن النفلي يعني من خصائص النفل. قال ابن برهان وعلى هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون يعني على أنه نفل وفيه خلاف في خلاف على هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون لكن تستفيد من هذه العبارات التي يطلق فيها اجماع ولا اجماع ان الخلاف او المخالف قليل كذلك حتى عد اجماعا حتى عد اجماعا فلما حكى اجماعا وكما قال صاحب التحبير عند الأربعة وغيره عديد على أن الاربعه هم الأصول ثم اتباعهم هم تبع لهم هذا الاصره فالاصل فيهم انهم لا يخالفون اصولهم علماءهم ائمتهم اذا كان كذلك دل على أن المخالف في هذه المسألة قليل حتى أنه لم يلتفت اليه وعد القول المخالف للمخالف الاجماع قال ولم يحكي فيه خلافا إلا عن الكرخي من أصحاب ابي حنيفه وواجب عند بعض الشافعية والكرخي اذا اجمع فيه فيه نظرا فهى نظر وانما الأكثر من أهل العلم من الامم الاربعه ومن تبعهم على أنه نفل وقيل بالوجوب ولذلك المسائل المذكوره السابقة منهم من قال بالوجوب ومنهم قال بكونها نفله وهذا لا يقدع لا يقدع باعتبار ماذا باعتبار أن الفرع الداخل تحت اصل قد يتجاذبه اصل فيظن الظان أن هذه المساله داخلة ان هذه المساله تحت اصل كذلك لكن عند التامل يكون ثم معارض لها فلا لا يطعن في كل فقيه يظن في بادئ الأمر أنه خالف اصولنا إنما لابد من من التامل قد عرفنا القاعده السابقة أن اولئك الاعلام انما يعتنون عنايه فائقه بتخريج تخريج الفروع على الأصول ويعتنون عناية فائقه بكونه الا يحصل عندهم تعارض بين الاصول الا يكون ثم تناقض بمعنى أنه يرجح في فرع قد خالف اصلا هو أصله والعصر دخول هذا الفرع تحت ذلك الأصل هذا قد يقع على جهتي النسيان والسهو والغلط وليس بالمعصومين لكن الأصل هو المحافظه على هذا الأمر على هذا الأمر. ثم قد وقع نزاع بينهم في مسائل مع اتفاق في الاصل يكون من أسباب النزاع هو ليس كون هذا الفرع داخل تحت الاصل او لا وانما يجعله داخلا تحت اصل آخر لأن المسائل قد يكون بين تشابه فيظن الظان انها تدخل تحت اصل معين وعند تأمل لا بلكم تجاذبها اصلان أو ما يسمى بتعارض اصل وظاهر أدمر معنى او ظاهر و ظاهر او اصل و اصل تعارض اربعه اقسام لعله مر معنى هذا وقد ياتي مزيد بيان فيه اذا واجب عند بعض الشافعية والكرخي وهو ماذا ما زاد على ما يصدق عليه الاسم ما يطلق عليه الاسم ما زاد عليه يعتبر واجبا عند بعض الشافعية والكرخي بمعنى انه لو ركع فسبح 100 تسبيحه هذه ال كلها واجبه هذه ال100 كلها وبخلاف القول السابق بخلاف القول السابق فهي نفله فاجتمع فيه واجب ونفله لماذا قالوا لتناول الامر لهما يعني للنوعين ما سمي واجبا وما حكي انه انه نفله قيل اركعوا فركع اذا امتثل ماذا امتثل الامر والامر هنا ايجاب فإذا كان كذلك فعل مقدار امتثاله ما زاده فالعصر فيه ما دانه لا يتبعض ولا يتجزى حينئذ يصدق عليه أنه امتثل مامورا وهذا المأمور يعتبر واجبا فاذا كان كذلك فلا نفصل بين ما زاد وما تحقق به اصل الاسم قال القاضي عند الحنابلة وهو ظاهر كلام احمد عن القول ب بالوجوبي ظاهر كلام الإمام أحمد وقوله ظاهر كلام الامام احمد بمعنى انه ليس فيه نص في المساله بعينها وانما ظاهر كلام احمد يعني يمكن أنه استفاد من حكم أو من فرع حكم عليه الإمام أحمد بما يشابه مسالتنا ما يشابه مسالتنا حينئذ ناخذ الحكم به بالتخريج ولذلك عبر به بظاهر ولم يقل نص يذكر هذا النص الشافعي نص احمد بمعنى انه نص على المساله بعينها فقال الحائض مثلا غير غير مخاطبه كما نص الشافعي على, على ذلك وأما الظاهر فهو مما يستفاد من اشاره كلامي أو ان شئت اقول من حكم على فرع مشابه للفرع الذي معنا حينئذ نقول هذا ظاهر كلامي قال واخذه من نصه على أن الإمام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادرك الركعه ادرك الركعه هينئ هذه يدل على ماذا يدل على امرين اما ان الامام احمد يرى جواز الاقتداء المفترض بالمتنفل او ان الكل واجب احد امرين اما ان إما أنه يجوز عنده ان ياتم المفترض بالمتنفل أو أن الكل واجب هذا او ذاك لماذا لان المتقرر في مذهب عند الحنابل انه لا ياتم مفترض بمتنفل كذلك يعني شخص يصلي امام جماعه وهو ينوي النفله وانت تريد الفرض لا تصلي خلفه لا بد من اتحاد النية انت فرض وهو وهو فرض حينئذ جاز واما مفترض بمتنفل على المذهب لا يجوز فلو قيل بأن ما زاد في الركوع على ما يطلق عليه الاسم أنه نفل فلذا دخلت مع امام يسبح عشرا ودخلت معه بالتسبيحه الثامنه حينئذ دخلت معه في ركوع مستحب وليس بواجب فاقتديت به ودل ذلك على أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز او نقول عند الإمام أحمد أن الكل واجب ومن هنا أخذ القاضي أن الإمام أحمد في ظاهر كلامه اخذه من مساله استنباطا ليس نصا من ظاهر كلامه لما أجاز أن المسبوق يدخل مع امام اطال ركوعه دل ذلك على أن الكل واجب اذ لو كان نفلا لما جوز لهم بناء على أن العصر عند الامام احمد أنه لا يقتدي ويأتم مفترض بمتنفل وضحت الصوره قال واخذه من نصه على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعه ولو لم يكن الكل واجبا لما صح له ذلك لو لم يكن الكل واجبا لما صح له ذلك وهذا بناء على أصل المذهب لانه يكون اقتداء مفترض بمتنفل وهذا ممتنع ممنوع في المذهب أن يقتدي متنف مفترض بمتنفر بل لابد من اتحاد النيه وصواب انه يجوز ان يقتدي مفترض بمتنفل لحديث معاذ اقره النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت الأمة الثلاثه ابو حنيفه والشافعي واحمد انه لو أدرك الإمام راكعا ولو بعد الطمئنينه منه ولو بعد اطمانينه منه ادرك الركعه ادرك الركعه قالوا لأن الاتباع يسقط الواجبه كمسبوق وصلاه امراه الجمعة الواجب في حقها تصلي اربعه لم تجئ عليها الجمعه لكن صلت معه مع الإمام صلاه الجمعة فتصلي ركعتين اذا لماذا صلت ركعتين قال اجزات الجمعه عن عن فرضه اربعه لان الاتباع هنا يسقط الواجب كونه قد تبعت الامام يسقط وذلك لو سهل امام عن تشهد الأول وقام حينئذ سقط عنه عن الماموم الإمام قد يكون ساهيا فهو معذور لكن الماموم قد لا يكون ساهيا حينئذ تركه عمدا تبطل صلاته لا تبطل الصلاه مع انه لو كان منفردا بطل الصلاه ما الفرق الفرق أنه إذا كان ماموما كان تابعا ولاتباعه يسقط الواجب يسقطه الواجب دل ذلك على أنه ماذا على انه كما قال هنا لو ادرك الإمام راكعا ولو بعد الطمانينه منه يعني من الركوع ادرك الركعه ادرك الركعه ولا شك انه بعد الطمانينه من الركوع أنه ماذا على هذا الأصري نفل على هذا الاصل أنه انه نفل إلا على ها قول الكرخي وبعض الشافعيه قالوا لان الاتباع يسقط الواجب كمسبوق مسبوق هذا قد لا تكون صلاته على الهيئه المعروفه ان قد يحصل عنده ماذا زيادة ونقص كذلك قد يدخل مع الامام في صلاه المغرب في التشهد الأول حينئذ يجلس مع الامام ويكون الجلوس ماذا زائدا ثم يجلس بعد ذلك ويكون الجلوس زائدا ثم قد يسهو الإمام فيسلم قبل التسليم ويتابعه ولم يكن أدل الى اخره اذا حصل ماذا حصل تغيير في هيئه بالزيادة بالزياده والنقصان ومع ذلك حكمنا بماذا بكون صلاته صحيحة لو كان منفردا لبطلت صلاته وانما هنا ادذن له ذلك لكون الاتباع يوجب الواجب وصلاه امراه الجمعه ويوجب الاتباع ما كان غير واجب يوجب الاتباع ما كان غير واجب كمسافر اتم بمقيم وجب عليه ها مسافر صلى العشاء خلف مقيم المشروع في حقه سواء قلنا بالندب او الوجوب ركعتان هذا المشروع في حقه لكن صلى خلف مقيم ماذا يصنع مقيم يصلي اربعه وحينئذ هو يريد ركعتين فحينئذ اما أن يسلم قبل الإمام بطل الصلاه وإما أن ينتظر ويجلس ركعتين بطل الصلاة لانه ترك ماذا ترك الاتباع وهو واجب وهو واجب اذا ماذا يصنع ليس له حل الا أن يسلم مع الإمام الا أن يسلم مع الامام هذا هو الصواب في المساله اما القول بانه يسلم قبل الإمام ثم يدركه الى اخره هذا لعب الصلاه هذا اجتهاد في مقابلة النصوص الكثيره أو أنه يجلس فينتظر حتى يسلم الامام قل لا كيف النبي صلى الله عليه اذا اذا قام فقوموا اذ كبر فكبروا اذا ركع فركعوا اذا الاتباع واجب واذا تركه عمدا حينئذ بطلت صلاته اذا تسليمه قبل قبل تسليم الإمام يبطل صلاته وانتظاره لتسليم الإمام دون أن يتابعه في الركعتين هذا يبطل صلاته ماذا يصنع اما انه لا يدخل وإما أنه يدخل فيتابع يكبر ابتداءا ويختم بالتسليم مع مع وهذا هو ظاهر النصوص ولا يعلم خلاف عن عن السلف في هذه المساله إنما اجتهد من اجتهد من المعاصرين فافتى بانه اما ان يجلس وإما ان ينتظر اما ان يسلم هذا لا سلف له لا سلف له البت في ما نعلم العلم عند الله حينئذ إذا سئلنا عن هذه المساله فإذا كان في المستقبل نبطل صلاته وأما في الماضي فنصحح صلاته بناء على ما اشتهر عند الناس لأن الفتوى مثل فتو بعض العلم العلماء الكبار هذه تعتبر لها وزنها بمعنى انه تصحح من اعتمدها من عامه المسلمين تصحى عبادته هذا الفقه في في هذه المساله اما في المستقبل قال له لو فعلت بطلت صلاتك لو جاء يسل بعد ان سالك سابقا فصلاته باطله يجب عليه ان ان يعيد كمسافر يتم بمقيم فيلزمه اتمام الصلاه قال ابن عقيل نص احمد يعني الذي تقدم نص احمد يعني الذي تقدم في التي قبلها لا يدل عندي على هذا المذهب يعني مختاره من قاضي بل يعطى احد امرين اما جواز اتمام المفترض بالمتنفل المساله السابقه التي ذكرها القاضي ما ظاهر كلام احمد قال مرداوي اخذه من نصه على أن الإمام إذا أطال الركوع فادركه فيه مسبوق أدرك الركعه قال اما أن يدل على ان يجوز اتمام المفترض بالمتنفل ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة في باب الاتباع خاصه يد الاتباع قد يسقط الواجب على التفصيل السابق كما في المسبوق ومصلي الجمعه من امراه وعبد ومسافر وقد يوجب ما ليس بواجب كالمسافر المؤتم بمقيم هذا تفصيل لما سبق بمعنى أن قول امام احمد إما أن يؤخذ منه هذا او ذاك وكذا ابو محتمل حتى تعين بما ذكره هنا ابن عقيل ليس فيه ما يرد قول القاضي لانه محتمل كون امام احمد جوز للمسبوق أن يدخل مع من أطال الركوع فهو أحد امرين اما أنه لكونه يجوز صلاة او اقتداء او اتمام المفترض بالمتنفل أو أن الكل واجب فمن نظر غلب الأول فلا اشكاله فيه ومن غلب الثاني فلا اشكاله فيها النظر في مثل هذه المسائل قابل لأن الفهم يختلف ونحن لا ننظر نتامل في في كلام في لا عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونجري ان كان الفقهاء ينصون نصا على انهم منزلون ينزلون اقوال الائمه منزلة النصوص هكذا يقولون منزله النصوص يعني كيف يعني ننزل القواعد على كلام الائمه كما ننزل على على النصوص وهذا عندي من الغلو هذا يعتبر من من الغلو ان كان العمل على هذا ذهب الاربع الى اخره لكن يجب أن تعتقد أن هذا ليس من ليس من السنه في شيء وليس من الحق في شيء البت لان هؤلاء ليس ليس بمعصومين وانما يؤخذ من قولهم ما ما وافق الحق اما انها تعامل معامله النصوص بمعنى انه يدل بالمنطوق وبالمفهوم واللازم الى اخره وقال هذين لما يكون في شان كلام الباري جل وعلا المنطوق والمفهوم المطلق والمقيد الى اخره كلها بالتعامل بصوره تامه من تطبيق قواعد الاصول هذا فيه نظر بل قيل بدعه لما لما بعده لكن كما ذكرنا العمل على على هذا وقياس الزياده المنفصله وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة يعني بعض قاس هذا على على ذاك وان كان حكى ابن رجب كما ساءت كلامه في القواعد أن الزيادة المنفصله هذه نفل باتفاق ومثل بمن وجب عليه إخراج صاع فأخرج صاعين يعني كل منهما منفصل عن عن الاخر فالثاني قطعا انه ماذا أنه نفل وكذلك الزياده على الفرض باعتبار الراتبه هي منفصلة حينئذ نعتبرها ماذا نفلا للنصوص السابقه المعلومه وكذلك لي لهذه القاعده لأن الزياده منفصلة على على واجب وقال الامام مالك لا يدرك الركوع إلا إن ادرك معه الطمانينه لا يدرك الركوع الا ان ادراك مع طمئننا بناء على المشهور عند الفقهاء جمهور الفقهاء وينسب الى الامام الاربع او بعضهم ان ادراك الركعه يكون بادراك الركوع وقد ياتي معنا ان شاء الله تعالى ان الصواب انه لا يدرك لا تدرك الركعه بادراك الركوع لابد من من الفاتحه دخل شخص الى المسجد ووجد الامام راكعا فليدخل معه لانه هو السنه هو هو السنه لكن لا يعتد بهذه الركعه لانه من المتقرر لا سيما عند من يعتقد ركنيه الفاتحة اما من اعتقد انها انها سنه مثلا او واجب حينئذ يتحملها الامام لكن اذا اعتقد انها ركن فكيف تسقط ركنا بلا دليل واضح بين وليس ثم دليل واضح بين في المسانه انما هي اجتهادات وادله محتمله الصواب انه اذا تقرر عند المسلم يعني مساله عامه اذا تقرر أن الفاتحة ركن من أركان الصلاه حينئذ لا يجوز له أن يسقط ركعه لم يقرا فيها فاتحه ويعتد بهذه الركعة بناء على احاديث فيها شيء من, من الاشتباه والاجمال ولكن إذا دخل المسجد وكان ثم الناس لا يعرفون هذا القول فلا يدخل فلا فلا يدخل يعني بمعنى انه ينتظر حتى حتى يرفع الركوع من الركوع فعينئذ ترك السنه من أجل ماذا دفع مفسده قد تكون عند عند الناس لانه قد ياتي شخص بعده يدرك الركوع معه فاذا به يسلم وهو يقوم فيصلي ماذا حصل صارت الربعية خمسيه هكذا يظن الناس دين جديد فاذا كان كذلك فلا يدخل بل ينتظر هذا الذي نفعله نحن لا ندخل مع الامام مع ركوع نترك الامام حتى حتى ينتهي هذا ان حصل قال قال ابن مفلح في فروعه من ادرك الامام راكعا فركع معه أدرك الركعة وفاقا لابن حنيفه والشافعي وهذا كما ذكرنا مسألة خلافية خلافيه والصواب لهماذا انه لا يدرك الا بي... بماذا بالفاتح يعني لا يعتد بهذه الركعة وهذا كذلك رجحه الشوكاني والمعلم له رساله في ذلك والشوكاني قد رجع عنه سيل الجرار وانما رجحه في نيل الاوطا وقيل ان ادرك معه طمانينه وفاقا لمالك وفاقا لمن قال ابن رجب في قواعد القاعده الثالثه من وجبت عليه عباده فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزاه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الاجزاء منه على القاعده الثالثه من الكتاب العظيم الذي الفه ابن رجب وقل من يدرسه دراسة مفصلة الان الذي سكثر عليه قيل لا ليس من علمي هذه جمعها من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه هذه القواعد وهي من علمي قطعا كتاب منسوب إليه هو الذي الفه وكتبه ليس ببعيد كتبه تشهد به هذا فتح الباري ما طبع منه وشرح الأربعين كلها تأصيلية وهي على مذهب مذهب السلف قال القاعده الثالثه من وجبت عليه عبادة اذا عباده واجبة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه على اقل ما يكون لاجزاه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الاجزاء منه قال في تقرير القاعدة إن كانت الزيادة متميزة منفصله فلا إشكال في انها نفل بانفرادها كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها وهذا حكى بعضهم الاجماع على ذلك ما كان متميزا منفصلا حينئذ هو نفل ولا اشكاله فيه وبحثنا ليس في, في هذه المساله إنما في الزيادة المتصلة قال واما ان لم تكن متميزه يعني منفصله ففيها وجهان مذكوران في أصول الفقه في أصول الفقه نحن ذهبنا إلى القواعد وهو ردنا الى اصول الفقه كل منهما يخدم الاخر هذا يقوي النظريه التي دائما نكرر أن العلوم يخدم بعضها بعضا انظر حتى القواعد ردنا إلى الى مختلف فيه في أصول الفقه قال واما ان لم تكن متميزه ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الامامه في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضه فيكون مفتي فيكون حينئذ مفترض مقتديا بمفترض او لا مبني على هذا الخلاف ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين تخريج على على الوجهين يعني قيل وقيل قيل وقيل هذه المسائل التي لا يكون فيها نص واضح بين الامر فيها فيها واسع نقول بكذا وكذا وانما يترجح للمعرف للمر فيما يعمل به في خاصة نفسي ومثل هذه التي يقال فيها المسائل الاجتهاديه التي لا انكار فيها من ترجح عنده أن الركوع أن الركعة تدرك بالركوع فلا اشكاله فيه ومن ترجح انه لا, لا تدرك بالركوع هذا لا اشكاله فيه المهم ماذا المهم ان يكون اتباعك لما صح عندك من دلالة النص من دلاله النص وهذه جاءت النصوص فيها, فيها شيء من, من الإجمال لكن نبقى على الأصول يعني نحن لماذا رجحنا قول انه لا تدرك به بدراك الركوع لان عندنا أصل متفق عليه يعني عندنا وهو ان الفاتحه ركن هذا لا اشكال فيه اذا نستمسك بهذا الاصل فإذا دخلت إلى المسجد وركع معك اصلا حينئذ هذا الاصل هل تقوى الادله الدل على أنه تسقط الفاتحه لأنك مسبوق أو لا من قويت عنده الادله اما ان يخصص الى آخره ومن لم تقوى بقي على الاصل بقي على على اصو يبقى عنده اشكال وهو جواب للسؤال كيف هي ركن ثم سقطت من ركعه والركن لا يغتفر فيه البت وانما يغتفر في ذقت في الواجب هذا الجواب يتعذر اما أنه يقول تعبدي جاء النص باستثنائه في المسبوق وإما أنه يجتهد فياتي ببعض ببعض الأقوال. قال ظاهر كلام القاضي ابن عقيل تخريجه على الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنف قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة ان تجري الزياده مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة اذ الاتباع يسقط الواجب كما في المسبوق إلى آخر كلامه سابعا ومنها من المسائل إذا وجبت عليه شاته فذبح بدنا هل كلها واجبه أو سبعها على وجهين قيل وقيل قيل كلها واجبه وقيل لا ما زاد يعتبر نفلا ومنها إذا أدى عن خمس من الابن بعيرا وقلنا يجزيه الا في خلاف فهل الواجب كله أو خمسه الواجب قيل وقيل على وجهين هذه مسائل فيها نزاع وحكى القاضي ابو يعلى الصغير فيه وجهين فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن 20 بعيرا أيضا وعلى الآخر لا يجزئ عن 20 الا اربعه ابعره ومنها إذا مسح راسه كله دفعه واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصيه فهل كل فرض أو قدر الناصيه منه فيه في خلاف عن هنادي نخرج على الوجهين قيل كل واجب وهو قول بعض الشافعيه والكرخي وقال ابن عقيل ظاهر كلام لم احمد وقيله وهو قول ابن اربع لا لا يكون واجبا انما يكون نفلا على الوجهين ومنها اذا اخرج في الزكاه سننا اعلى من الواجب سننا اعلى من الواجب هل كله فرض أو بعضه تطوع قال ابو الخطام كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب هكذا قال ابن رجب لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة فأما ما كان الأصل فرضيته ما كان الاصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فاذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح وصف الكل بالوجوب على الصحيح هذه مساله شبيهه بمسالتنا وهي اذا فعل إذا كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا يعني هو واجب معلوم انه واجب فسقط بعضه تخفيفا حينئذ فعله لكل يعتبر ماذا؟ يعتبر واجبا باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصلي اعتباري الأصل كذلك إذا كان الاصل الوجوب ففعل بعضه وسقط البعض تخفيفا لانه قاعده ان المعجوز عنه من الواجب يسقط لا واجب مع العجز كذلك سقط عنه ثم فعله حينئذ فعل ماذا؟ فعل ما زاد عن الواجب الذي حكمنا بكونه قد سقط بعضه حينئذ فعل واجبا أو نفلا يعتبر واجبا لان رجعنا لماذا إلى الاصل فاما إذا كان الاصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح فمن ذلك إذا صلى المسافر اربعه ها صلى المسافر اربعه حينئذ الزياده هذه الركعتان نفل ام واجب ها صلى اربعه الاصل هل نقول هذا جائز تركي بمعنى انه صار نفلا او نقول الاصل هذا بناء على ان الاصل اربعه ثم خففت كذلك بناء على مشتهر عند اكثر الفقهاء وعليه العمل عند الفقهاء ان الاصل اربعه الظهر اربعه ثم خففت حينئذ إذا صل اربعه رجع إلى الاصل حينئذ نصف الأربع كل بالوجوب او نقول بعضها ركعتان الاولى واجبه والركعتان الثالثه والرابعه نفل قلنا هذا فرق عن مسألة التي ذكرت معنا لماذا لانه رجع إلى اصل سقط عنه تخفيفا يعني الله تعالى خفف عن المسافر بجميع رخص السفر منها اسقاط ركعتين من الصلاة الرباعيه فاذا رجع وصلى تلك الرباعيه على اصلها وصف الكل بالوجوب ولا نقول بانه ماذا لان الركعتين اوليين واجبه ثم ما زاد عليه فهو فهو نفل فمن ذلك إذا صلى المسافر انظر تشابه بين مسلتين هي مشابهة بين مسلتين فمن ذلك إذا صلى المسافر اربع فان الكل فرض في حقه وعن أبي بكر أن الركعتين الاخيرتين تنفل وهذا غريب يعتبر ماذا يعتبر من التن... يعني خرجها على اصلنا خرجه على على اصلنا وقلت لكم ان المساله قد... قد يتشابه تخريجه على اصلين متشابهين يعني يحتمل انها تخرج على هذا الأصل ويحتم... ويحتمل انها تخرج على اصل اخر فمن نظر الى ان الجاء لان الى ان ما إلى أن الأصل فيما جاز تركه مطلق انه ليس بواجب قد يظن بان ما زاد عن الركعتين أنه ماذا أنه نفل لكن قد يقال بانه نف بانه زاد وجاز تركه لا في الصورة التي صلى فيها اربعه وانما في الصوره التي صل فيها اثنتين واما اذا صلى اربعه ففرضه اربعه وانما اذا صلى ركعتين ففرضه الركعتان واضح هذا هنا هذا يكون بين بين صورتين كالمساله التي تمر معنا مرارا وهي من صلى في دار مرصوبه حينئذ كونه قد خفف عنه ليس في صلاه هذه التي نوى اربعا خلفا متم وانما فيما لو صلى ركعتين فنقول خفف عنه واما إذا رجع إلى الاصل فالاصل هو الرباعيه هنا اذا نقول هذه الصورة لا تدخل تحت تحت اصلنا لكن قد ذكر ذلك ابو بكر ان الركعتين الاخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمسك كذلك على اصل آخر عنده وهو عدم اعتبار نيه القصر هل يشترط أن ينوي قصر أو لا يشترط مسألة خلافيه مساله خلافيه والمسهور عند الفقهاء انه يشترط ان ينوي قصرا الظاهر انه لا يشترط انه يشترط ان ينوي قصرا ان الصحيح ان صلاه المسافر ابتداء هكذا ركعتان وان اشتهر انها بعض عن عن اربعه قال والمذهب الأول يعني عند الحنابل لأن الكل واجب ومنه إذا كثر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاختصار على نصفه ذكروا في المغني ويتخرج فيه وجه من قول ابي بكر فاما ان غسل راسه بدلا عن مسحه غسل راسه بدلا عن مسح هكذا يقول الفقهاء نحن سبق معنا ان هذا بدعه والاصح انه لا يجزئ لا يجزئ لم لم ياتي بغسل فلا يجزئ الفرق في الشريعه بين الغسل وبين المسح يعني لو مسح يديه ارزاه ارزاه لا يلزمه لماذا لانه لم ياتي بالفرض طيب لو الفرض في الراس المسح لو غسله ما الفرق بين المسلتين لا فرق بينهما كما أننا نقول الفرض في اليدين الغسل فإذا مسح اليدين لا يلزمه كذلك الفرض في الراس ماذا المسح فلو غسله لا يلزمه وامال القول بكون المسح هو غسل والغسل هو مسح وزياده هذا تعليل لا صادا به النص لانه بالاجماع أن فرضا ان فرضا الراس هو المسح لا خلافة بين الصحابه بذلك ولم ينقل حرف واحد لا من ايه ولا من حديث ولا قول عن صحابي أنه غسل راسه فاذا فعل يكون بدعه فيكون منهيا عنه واذا كان كذلك فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلا يرزئ حينئذ الغسل هذا الصواب لكن المذهب والمذاهب فيها فيها شيء من التفصيلات قال هنا فاما انغسل راسه بدلا عن مسحه وقلنا بالاجزاء قيد هنا جميل هذا وقلنا بالاجزاء انه يرزي اذا ثم قول انه لا لا يرزي هو الصواب لا لا ففي السائل منه وجهاء سائل عن الماء هل هو طهور ام طاهر على ما اخترناه يعتبر ماذا يعتبر طهورا لانه لم يرفع به حدثا واذا رفع به حدث يعتبر ماذا تبر طاهرا غير غير مطهر هكذا قال ففي السائل منه وجهان احدهما انه مستعمل في رفع حدث لأن الاصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا والثاني وهو الصحيح انه طهور لان الغسل مكروه فلا يكون واجبا صاب انه محرم بل هو بدعه ولا يلزمه لانه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا يعتبر من الحدث في الدين الوضوء هذه من الأمور المعلوم من الدين بالضروره غسل اليدين والرجلين والمضمضه كل هذا منقول سواء قلنا واجب او مستحب قد اختلفوا في المضمضه والاستنشاق لكن مشروع او لا مشروع فمن أنكر المضمضه والاستنشاق ها فقد كفر لانه أنكر معلومة من الدين الضروره هو كذلك ولذلك نقول من انكر مشروعيه الحجاب كفر صحيح قال الحجاب هذا كلام فاضي فارغ نحكم عليه بماذا الكفر والرده لماذا قد يقول قائله اختلف بعض الاغبياء يقول اختلف العلماء يقول اختلف العلماء في ماذا في مشروعيته او في كونه واجبا او مستحبا تغطيه الوجه اقصد ايش الراس هذا ليه؟ ايش بداخل؟ خلاف في تغطيه الوجه ان ثبت خلاف عن الصحابه فالخلاف في الوجوب والندب اذا اذا قيل واجب مندوب القدر المشترك ما هو؟ المشروعيه حسنا القدر المشترك انهما اذا مجمع عليه إذا اختلف العلماء بين واجب ومندوب فاحكم على ما اختلف فيه بانه مشروع بالاجماع إذا اختلفوا في مسألة في عباده في أمر ما في قول فعل واجب او مندوب ثم قولا ولا يعرف للباحه حينئذ صار الاجماع منعقدا على أنه مشروع لماذا لان المندوب مشروع والوا والواجب مشروع اذا كل منهما مشروع فالمشروع ينقسم الى قسمين كما نقول عبادة اما واجبة وإما اما مستحب فإذا كان كذلك فإذا أنكر الحجاب قال هذا عادة ولا يعرف ودخين والمرأة و المراه تنقص من شان المراه المتحجه وقل هذه ردع عن الاسلام ولو كان من علماء ولو الف ما الف قد وجد في مصر من الف في أن ان الحجاب وتغطيه الوجه هذه بدعه هذه ردة عظمى هذه اشد كفر يزيد وينقص حين يقول هذه رده عن عن الإسلام انتبه لي لهذا قال هنا وقد قالوا والاتمام في السفر مكروه أيضا على خلاف قال في البحر انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال في البحر الزياده على أقل ما ينطلق عليه الاسم فيما لا يتقدر بمعين قيدها فيما لا يتقدر بمعين لا يوصف بالوجوب لانه يجوز تركه ونقله ابن برهان في الاوسط عن معظم العلماء وهنا قال اجمع في عبارة تحبير قال اجمع وهنا قال عن معظم العلماء ولذلك قلت لكم مرارا اهتموا بالمسائل أكثر من من نسبه المسائل لانه كثير يقع فيها ماذا يقع فيها خلاف هذا يحكيه اجماع هذا يحكي عن أكثر الفقهاء هذا يحكيه عن كثير من الفقهاء وانما العنايه ولو أردت أن تتبع هذه المسائل من حيث النسبة تحتاج الى عمر زياده على عمرك ان كتب لك ما كتب تحتاج الى ضعفه فقط لتخصصه في ماذا فيما تنسب فيه الأقوال الى أصحابها كذلك هذا يحتاج الى بحث والانسان طالب العلم ينبغي ان يستثمر وقته فيما هو أهم اهم شيء هل هذا القول قيل به او لا منقول في كتب العلم سانسب الى الجمهور نسب الى مالك نسب الى الشافعي الى اخره المراد ان هذا القول قد قيل به ودليل كذا وكذا أما البحث فيما هل ثبت عنه كذا او لم يثبت في ذهني انا أن هذا لا ينبغي الاشتغال به البت ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الفقه اما مسائل المعتقد فقد يقال بانه يحتاج لماذا لانه قد يتعلق مبتدع بقول نسبه الامام احمد فلا باس ان تبحث في كون هذا القول هل نسب بالفعل هل قاله الامام احمد أم؟, ام لا قال ونصره الشيخ ابو اسحاق في تبصره اسحاق الشيرازي هذه كتبه كذلك كتب عصرية يعني مناسبة مناسبه ليه للعصر تبصره وشرح اللمع الغني والغزالي وابن السمعاني في القواطع حتى ابن السمعاني في قواطع كذلك كتاب عصري انا لا ادري لماذا يقولون كتب أصول الفقه هذه لا تناسب العصر مع ان كثير من الامثله من الكتب هذه مناسبه عصرية بمعنى انها لو قراها طالب علم أكاديمي كما يقال فهم نظر بالترتيب والاخر موجود قواطع الادله لابن السمعاني من اجمل ما يكون على غرار اوضح المسالك لابن مالك طبعا مسالك الرسبي فيه صعوبه صحيح او الصعوبه نسبيه <تصفيق> ليس فيه صعوبه حقيقه لانه مرتب ومنه شم يعني حسن التصنيف والترتيب كما هو شان في القطر الندى والشذور كذلك من كان ترتيب القطر احسن واوضح المسالك احسن منهما لكن البديل موجود حينئذ الذي يريد ان أن تيسل له علم ما فيبحث يسأل يحتاج الى ان يسأل واما الكتب العصريه هذه احذرها لأنها تفسد عليك العقل والفهمه اما نقول خاطئه او اما انها كلام كثير تجد ملخص في سطر ثلاث ولو كانت قوية العبارة لكن تحرك الذهن الذهن يحتاج الى الى كسبه الى اكتساب بمعنى يحتاج الى ممارسة ملكات العلم لا تحصل إلا بهذا اما الكتب العصريه لا لا تثمر عندك ملكه البتاء لو بقيت 20 سنه تقرا في كتب المعاصرين سين جيم سؤال وجواب لا تعلمك هذه انما الذي يعلمك لو تقرا البحر المحيط والتشنيف والمحلل الى اخره هذه تفتح المخ بل تفجر المخ <تصفيق> تجعله سيالا صحيح يكون الانسان ذكيا يسمع الكلمه يقلبها قبل أن يتامل غيره فإذا به غيره ينتظر وإذا به هو قد اتى عليها فيكون عجنا في في ذلك انتبه هذا فابن السمعان في القواطع والامام في المحصول وغيرهم البرهان للجوين كذلك والتلخيص كلها كتب يسيره جدا لو قرأ فيها الطالب وتامل ونظر وأدرك أن العلم يحتاج إلى الى فهم ويحتاج الى معاناة يحتاج الى صبر حينئذ يستطاع ان يستفيد من هذا الكتب دون ان ينظر في كتب المعاصرين وقيل الكل واجب اذ ليس بعض اولى فكان الكل واجبا وهو ظاهر نص الشافعي في الأم كل واجب هذا منسوب للشافعي في الام كما نقله في البحر عنه قال ويحكى عن الكرخي ونسبه صاحب الكبريت الأحمر إلى الجمهور منهم يعني جمهور الاحناف قالوا في المسألة وجه ثالث وهو التفصيل فإن كان لو اقتصر على البعض الجزئه فالزائد ليس بواجب كمسح الراس فهو مفرع على ما سبق وسبع البدن للمتمتع والا فالكل فرض والا فالكل فرض ولكن المساله مفروضه في الأول وهو فيما لو اقتصر على البعض الاجزائه صدق عليه انه قد اتى بالواجب حينئذ نقول ما زاده الذي وقع فيه النزاع قال والا فالكل فرض تماله أخرج بعيرا عن الشاته بالخمس لان لو اقتصر على خمس بعير فقط لمرزئه قطعا لكن خرجها كما مر صاحب التحبير وكذلك المرجم على, على هذا الاصل قال ودع النووي في موضع من شرح المهذب اتفاق اصحاب على على تصحيحي قال ابن برهان ومنشا الخلاف أن الأمر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة وعندهم تتناولها هكذا عبارة البحر في المطبوع ما تتناولهم تلك الزياده وعندهم وعندهم تتناولها ولا من اثبات حرف نفي في الاول هل الامر يتناول تلك الزياده او لا هذا منشا الخلاف اذا امر الشاعر بالركوع واقل ما يصدق الركوع على تسبيحه واحده مع الطمئنينه واي حاصله بها حينئذ ما زاد هل هو داخل في المأمور به أو لا فما قال بكونه داخلا حينئذ جعل الكل فرضا ومقال ليس بداخل حينئذ جعل الزائد نفلا هذا الذي يستقيم اما العباده جعلنا ما نافية فلا اشكال قال منشا الخلاف أن الأمر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة وعندهم تتناولها عبارتان بمعنى واحد بمعنى واحد قلت وعقد سليمان هكذا قال الزركشي في البحر وعقد سليم في التقريب مسألة الأمر بفعل الشيء الأمر بفعل شيء يقتضي وجوب ادنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل وهي مسالتنا اقل ما يصدق عليه أنه ركوع دخل في في الامر متى يمتثل يمتثل بهذا القدر حينئذ نعد ماذا نعده ممتثلا نعده ممتثلا قال ومن الناس من قال يقتضي وجوب الاكثر وزيفه وزيفه يحتاج الى ماذا يحتاج الى دليل لان الشارع اذا امر بشيء انما امر بما تتحقق به الماهيه ولذلك مر وسياتي ان شاء الله تعالى أن الأمر بالشيء المأمور به يقتضي ادخاله في الوجود بايجاد ماهيته من غير تعرض لفور ولا مره ولا تكرار مر معنى هذا كذلك قلنا لأن الشارع إذا أمر امر أمر امر بايجاد ماهيه الصلاه فاقل ما يصدق عليه أنه الصلاه فهو المأمور به ما زاد من نفل أو مرة أو فور يحتاج الى دليل منفصل لابد من اقامه دليل قال ومن الناس من قال يقتضي وجوب الاكثر وزيفه ثم قال مسألة ومن أمر بشيء فلزمه ادنى ما يقع عليه اسم ذلك الفعل فزاد عليه فالزياده تطوع وعن الكرخي أن الجميع واجب فجعل الخلافة في هذه مفرعا على القول بوجوب ادنى الاسم وهو كذلك وهو الذي البحث في هذه المساله اصلا أن اقل ما يصدق عليه الاسم هو الذي يتعين أن يكون واجبا فما زاد هو الذي وقع فيه النزاع هل نلحقه بالاصلي لكونه داخل في المأمور به أو نقول ليس بداخل في المأمور به فحينئذ يكون ماذا يكون نفلا مع الاصل السابق الذي تفرع عنه هذه المساله ان ما جاز تركه ليس بواجب وهذا جاز تركه فيقتصر على تسبيحه واحدة اذا الثانية جاز تركها مطلقا فحينئذ لا يسمى لا يسمى واجبا قال الزركشي تنبيهات الأول قال الغزالي الخلاف المستصفى كذلك الغزال سهل جدا سهل جدا جدا جدا ولا ولعدي لماذا يستصعبونه وانا تعجبت ان بعضهم شرحه لانه بنفسه بل لما اختصره ابن قدامه في الروضه عقده صحيح انت لو ترجع إلى الى الى المستصفى وتقرا فيه به من اسهل ما يكون لو راجعت الى روضه الناظر تعقدت الامور تعقدت الامور ولذلك مطولات كتب اصول الفقه تختلف على المختصرات ولذلك المختصرات لا يقف مع الطالب كثيرا لاسيما في في هذا الفن لماذا لشده الاختصار قد وقع شيء من من الاشكالات والاشكالات هذه تشتت الكلام لا سيما فيما اذا وقف الطالب مع شروحات هذه المختصرات لكن لو رجع الى المطولات هذه المستصفه والبحر المحيط وما ذكرناه سابقا حتى المحصول بذاته بنفسه دون شرح من اجمل ما يكون لذلك هذه تأخذ عند عند النوم إذا كنت متعبا تقرا هذه هذه الكتب أما الشريف الجرجاني والتفتزاني الى قال القزالي خلاف يتجه فيما وقع متعاقبا كالطمانينه والقيام يعني اراد ان يفصل في المساله ما وقع متعاقب يعني جمله واحده جمله واحده نعلم قال بين أمرين ما وقع متعاقبا يعني بعضه يعقب بعضا بخلاف ما يقع جمله واحده ولذلك اصور المساله فيما لو مسح راسه جمله واحده أو مسح راسه متعاقبا يمكن او لا متعاقب واضح اما الجمله هكذا ذكروا يعني مرة واحدة تمسح راسك مره واحده حينئذ هذا وقع جمله واحده لا تمسح على مهل حينئذ نقول هذا وقع متعاقبا كذلك فهنا اراد ان يفصل الغزالي بين المسالتين قال الخلاف يتجه فيما وقع متعاقبا قد طمانينته والقيام واما ما وقع بجملته معا ولا يتميز بعضه عن بعض بالاشاره والتعبير فيبعد أن يقال قدر الاصل منه واجب والباقي والباقي ندب هذا اجتهاد منه مخالف لما عليه الاكثر وإلا الجمهور على عدم التفريقه بين النوعين يعني سواء مسح رأسه بتدرج أو مسحه جملة واحدة الخلاف واحد صورتان الحكم فيهما واحد وهذا اجتهاد من ورد ان يحقق شيئا من المسألة وابعادها فيبعد أن يقال قدر الأصل منه واجب والباقي ندب قال قلت زركشي وقد حكه طريقين في مسح الراس هل محل الخلاف فيما اذا وقع الجميع دفعه واحدة حتى إذا وقع مرتبا يكون نفلا جزما أم الخلاف في الصورتين والصحيح الثاني انه لا فرق بين المسلتين لا فرق بين المسلتين أصل المسألة إذا ادى الوادب باذنى ما يصدق عليه بقطع النظر عن كيفية الايقاع هل اوقعه متعاقبا أم دفعة واحدة هذا لا اشكال فيه والحكم واحد والحكم واحد لذلك قال والصحيح الثاني كما قاله النووي في شرح المهذب قال التنبيه الثاني زعم بعضهم أن الخلاف لفظي أن الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا قال والحق انه معنوي والخلاف فوائد نختصر بعضها منها زيادة الثواب فإن ثواب الواجب اعظم من ثواب النفل لو قلنا بان كل الركوع مئه تسبيحه كلها واجبه او الاولى واجبه والباقي مستحب ايوهما اعظم ثوابا الواجب اعظم ثوابا من المستحب حينئذ على القول بكون الجميع كل واجبا يكون ثوابه اعظم واكثر مما لو قيل بأن التسبيحه الاولى هي الواجبه ثم ما زاد يكون مستحبا ومنها إذا مسح على شعل ثم حلق بعضهم فإن من يرى انه اذا حلق كلهم تجب الاعاده قد يقول إذا قلنا الكل واجب لازمه إعادة المسح في الموضع الذي حلقه يعني حلق بعضا ولو كان غير جائز إنما المراد تصوير المساله حينئذ وجب عليه أن يمس اذا قلنا الكل فرض وجب عليه أن يمسح هذا بناء على تدويد المساله والا اصل انه لو حلق رأس كله لعادة لا يلزم العاده لا يلزم العاده بل الوضوء بل المسح السابق يعتبر صحيحا ولا على قول من زعم أن ذلك خصال كفارة فانه بفعله يكون معينا لوجوبها كما قال القاضي الحسيني في الواجب الموسع إذا فعل في أول وقته ثم فسد او افسد ثم اتى به في بقيه الوقت يكون قضاء هذا سياتي انه في الواجب يعني صلى الظهر في اول وقته ثم فسدت بطل وضوؤه ثم اعادها اعادتها قبل خروج الوقتين هل هو قضاء ام ادا محل النزاع محله محل, محل نزاع ولذلك مر معنا ان الاعاده تجمع الاداء وتجمع القضاء صحيح ده مر معنا الاعاده تجمع الاداء فيؤدي الصلاه في وقتها المقدر لها شرعا ثم تفسد فيعيدها يصليها مره أخرى في الوقت حينئذ اعاد الأداء كذلك خرج الوقت فصلها قضاء ثم فسدت باي مفسده ثم اعادها ها نقول ماذا اعاده القضاء اذا الاعاده جامع الاداء وتجامع القضاء هذا هو الصواب ومر معنا قال لانه بالشروع فيه تعيا بعض مر انه في وقتها اداها ثم فسدت بنفسها او فسدت ثم صلاها مره اخرى في آخر وقت قبل خروج الوقت انه قضاء وليس كذلك ليس بصواب لكن هذه الصلاحات امر فيها واسع التنبيه الثالث قال القاضي عبد في الافاده المساله مفروضه في زائد يمكن انفكاك الواجب منه اما ما لا يمكن فانه واجب تبعا غير مقصود يعني بلا خلاف, بلا خلاف. هل يمكن انفصاله او لا هل يمكن انفصاله او لا الركوع لا يتبعض والقيام لا يتبعض والقراءه لا لا تتبع لا يمكن انفصالها لا يمكن انفصالها قال يعني بلا خلاف لأن الوجوب يتناول <تصفيق> لان الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الاخر كامساك جزء من الليل قبل الفجر هذا بناء على قاعده فاله يتم الواجب الذي فيه واجب هكذا يمثلوا وكذلك امساك جزء من النهار بعد غروب الشمس بناء القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال كامساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس فل فلان يكون واجبا مع جنس مامور به اولى يعني إذا جاز أن يمسك من الليل مع النهار مع كونه من غير جنس هذا واجب صواب انه لا يجب الا إذا التبس عليه ولا متميز وجب اما اذا عرف فلن يوجب على الناس شيئا لم يوجب الله عز وجل فاذا غربت الشمس مباشره افطر واما اذا شك كان لابد ان ان يتيقن فالشاهدون انه قال بان إذا وجب أن يجمع بين جنسين مختلفين الليل والنهار اذا فيما إذا اتفق الانسان باب أولى واحرى فان لم يمكن إلا بفعل الكل قال لأن الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الاخر كامساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس فلا يكون واجبا مع جنس المامور به أو لا قال الزركشي وحاصله تخصيص الخلاف بما إذا امكن الاقتصار على الاصل وهذا كذلك لم يذكر أكثر الاصول وانما عمم المساله انه يمكن أنه يتحقق امتثال الواجب بأدنى ما يصدق عليه اسمه فقط سواء امكن انفصال أو لا سواء كان من الجنسين او خل... اخر اخر ما يمكن ان يقال هذا لا كل اجتهاد من بعضهم ويكون اجتهادا خاصا ليس منسوبا لجميع اهله الاصول قال فان لم يمكن إلا بفعل الكل فالكل واجب قطعا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني لا يمكن أن يفعل إلا بالكل هذا لا شك انا فيه انه من بابي من قاعده اخرى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال وهذا كما في جزاء الصيدي يصوم عن كل مد يوما واذا كسر مد صام يوما كاملا لان الصوم يعني تبعض المد يصوم عن المد الواحد يوما طيب تنكسر المد يعني صار نصفا يصوم نصف يوم لا يمكن هذا لماذا لانه لا يتعدى الصوم الا بكله اذا صار واجبا صار اليوم الكامل مقام المد كاملا واليوم الكامل مقام المد ناقصا لأن الصوم لا يتبا لا يتبعر وكذلك قال يصوم عن كل يوم عن كل مد يوماً واذا كسر مد صام يوماً كاملا لان الصوم لا يتبعض ويقع فرضا قطعا وكذلك قال الإمام في النهاية فيما لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف اقصر الايام اجزاءه أو أطول الايام وقع الجميع فرضا وقع الجميع فرضا اي من غير تخريج على على الخلاف هذا ما يتعلق بالمساله الثانيه مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى وان لم يكن تبع الاصل من جهه ما ذكره صاحب الأصل إلا أنه زاده على الاصلي بناء على انه لابد من من ذكره وقد تبع فيه صاحب المنهج والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين